متى يمكن المسافر أن يفطر المسافر والمريض أباح لهم الشرع الفطر كما قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام الأخرى تقدير الآية ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر لعذر المرض أو لعذر السفر فعده من أيام الأخرى يعني يقضي فكل في الإنسان إذا سافر جاز له أن يفطر. اختلف العلماء في قضية متى يبدأ الفطر، وقال بعض العلماء أنه إذا حزم أمتعته وخرج من البيت وشرع في السفر له أن ينشئ الفطر من هنا. وبعضهم قال الأفضل أنه إذا جاوز عمران البلد فإنه ينشئ الفطر وهذا أولى حتى يكون يعني مسافرا يقينا.